فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذا لمن, شيت فاذا لمن شيت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وَد يَعلممُ اللهَّهُ الذينَ ييتَسََّلونَ مِنْكُم لِوذاَا فَلِْحذَرِ ال الذينَ يُخَالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ أَ تُصبَهُم فِتنَةٌ أَوْ يُصبَهُ عَذاابٌ أَلم أَل إِ لِلههِ مَا فيِي السَّماواتِ وَالْأَرُم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 الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرًا